أنت نور الله يغمر الدنيا يكنس الظلم وجهك القدسي قبلة الله منبع الآلة أنت نور الله يغمر الدنيا يكنس الظلم وجهك القدسي قبلت الله منبع الآله بين هينى كاتجهني ما ثنون مي طيب تقوى سوره الفاج كيف شاعر من حناياك أنت نور الله يغمر الدنيا يكنس الظلمة وجهك الكدسي قبلة الله منبع الآلة بين عينيك كالتجلي ما ثنون ميني يا يد تقوى سوره الفاج بالجبين كيف شاعه من حنايا بين عيني كتجلي ما سنون مين تقوى سوره الفاج والجبين كيف شاعر من حنايا كيف شاعر من حنايا قمر الأسحار مهلا رقق قلبه العاشقين ظهروا اذكا ريكا سلوى بيدا ياجي متقينا قمر الاس حار قلب عاشقين ظهروا اذكا ريكا سلوى بيدا في ربيع حي خلواتي انت واردو عابرينا كما سماتوا وعروج المرسلين وعروج المرسلين قمر الأسحار مهلا قطق قلب العشقين ظهر أدك غريك سلوة في دياج متقين في ربيع الخلوات يرا السماء طول وعروج المرسلين وعروج المرسلين خامناي لك الرايه سهد ليست تهزى خامناي بكفيك الى الفتح مولا تسلب خامناي ادنا جيشا الى الفتح عليا خامناي الدر الهي جاي والفق هي تسنن خامناي اهلك الرايات تصدم ليس تهزاب خامناي بكفيك الى المولى تسلم حماناي بنا جيش الى العلي وتقاحم حماناي در الهي جاي والفقيه تسالنا اثار أدام الهدى فوق الثراز نابه يهني كئار ضد طيب الإمام عابق آثار أهدام الهدى فوق الثراز نابه يهني كئار الطالقان طيب الإمام عابع ذكر القلوب بعشق لله قد عاره أرواحهم قربة قاموا مع السلاح في ساحة الجهار قد أرعبوا الغربة صغروا القلوب عشقا والله قد أعاروا أرواحهم قربة قاموا مع السلاح في ساحثين الجهادي قد أرعبوا الغربة قد أرعبوا الغربة آثار أق دعم الهدى فوق السرا زناب يهنيك آق ضد Roedd yn awel allan i'am ymwyd. yn y y y y y y y y ما ميعاد تقول القلوب بعشقها لله قد اعرض ارواحهم مع السلاح في ساحه الجهادي قد ارعبه الغاربه القلوب بعشقها لله قد اعرض ارواحهم قربا مع السلاح في ساحه الجهادي قد ارعبه الغاربه تجلى طالقان المجد وعد الله هو الوعد الإلهي لمن وعلى طريب وعدكم يأتيكم المهدي تحوطون الهدى بالروح في لفيا تجلى طالقان المجد وعد الله هو الوعد الإلهي لمن وعاله قريب وعدكم يتيكم المهدي تحوطنا الهدى بالروح في دوقيا هنا العشق فراشات لنور الله عاقشان هنا الوعد يقين أثمرت تقوى وريحان هنا العشق فراشا ثلنوا بالله عطشان هنا الوعد يقين أثمر التقوى وريحان إلهي عجل اللهم بالوعد وطاهر أرضك النورة بالعهد علينا ضاقة الدنيا وأوذينا وهاج الشوق مشتاقًا إلى المهدي إلهي عجل اللهم بالوادي وطهر أرضك النوراء بالعهدي علينا ضاقة الدنيا وأودينا وهاج الشوق مشتاقًا إلى المهدي وهاج الشوق مشتاقًا إلى الطائع يا ربي قد اشتقنا وضاع الصدر بصبري يا ربي رعياه بأرض الجور والقاهري اي يا ربي قد اشتقنا وضاع الصدر بصبري يا ربي رعياه بارض الجور والقاهري رايات صدون ليست تهزم خامناي بكفيك بنا جيش الى العليا تقاح تجلى طالقان المجد وعد الله هنا الوعد الإلهي لمن واله وقريب الوعدكم يديكم المهدي تحوطون الهدى الروح في الوقيا هنا العشق فرشاة لنور الله عقشان هنا الوعد يقين أثمرت تقوى وريحان هنا العشق فراشات النيل بالله هاتشان هنا الوعد يقين اثمر التقوى وريحان إه الهي عجل اللهم بالوعد وطاهر ارادك بنور عهدي علينا ضاقت الدنيا وعودينا وهاج الشوق مشتاقا إلى المهدي علي عليها انت جلا طالقان المجد وعد الله هو الوعد الإلهي لمن واله قريب وعدكم يأتيكم المهدي تحوطون الهدى بالروح في إلوك يا عجل لهم بالوعد وطاهر أرضك النورة بالعهد علينا ضعفة الدنيا وأوذينا وهاج الشوق مشت إلى المهدي وهاج الشوق مشت إلى المهلي اج الشوق مشت ها هنا العشق فراشات ننبل الله هالعشان ايه هون الوعد يقين اثمر التقوى وريحان ايه هون العشق فراشات ننبل الله هالعشان يقين اثمر التقوى وريحان الهي عجل اللهم بهالوعدك وطهر أرضك النورة بالعهد علينا ضاقة الدنيا وأودينا وهاج الشوق مشتاقا إلى المهدي وهاج الشوق مشتاقا إلى المهدي